وَإِذْ قُلْنَ دَخُلُوا هَذِهِ الْقَوْيَ تَفَكُّلُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَ وَدَخُلُ الْبَابَ سُجَّدَ وَقُولُ حِفْطَةٌ نَوْفِر لَكُمْ خَطَائِكُمْ وَتَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً فأنزلنا على الذين ظلموا من السماء بما كانوا يفسقون